بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتا فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغرى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نارا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كذب وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى